وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كلبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لود وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ وَعِيدٌ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هم فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ونحن اقرب اليه من حبل الوريد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 هذا ما توعدون هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام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 محيص إن في ذلك لذكرى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 واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الفرود